بل نقذف بالحس على الباطل فيجمعوه فإذا هو ذاهب ولكم الوجل منا تصفون بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وتعالى يسر اخواننا يرغب تحقيق إسلامي ان المسيحية العربي انا برنامج يقدم لكم هذه الماده طيب الله خيرًا هم ده كثير من اللي بدوروا في شيء من الفلك والنجوم من ان ليس ما بان بعد وكلنا لك عم وما لمانع لما أعطيت ولا معطية لنا منعت ولا يمن تعوذ اللذي ثم أما بعد أن لا إله الله من عم محمد وعسوله ثم أما بعد صفيات الله الدرس الحادي عشر الدروس الأصول لفق الإسلامي في شرح مكة المعالي الدوين. فقفنا لرفع استاد عند ختبار الجماعة. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في ذا الخبر قال ما بالأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم إلى قسمين: أحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التوافق على الكذب من مثلهم. الى ان ينتهي إلى المؤبل عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة او سماع لا عن جسهاد والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده فان كان من غير الصحابة ليس ذلك حجة إلا مراسيل تعيد المسيب فإنها كتشت ووجهت مسانيد والعنعنة تدخل على الأسانيد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني وإذا قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فأقول أجازني أو أخبرني إجازة الأخبار الباب المقبل أن الباب هو ما يدخل منه إلى غيره مطلقا جدا ومعنى ويجمع على أبواب وديدان ويذكر ويؤنف سيقال باب وبابه، وكلاهما صفيف ستعمله في بوي تاني يقول بابة والمقصود به هنا جزء من العلم متقفض على مسائل معين تجمع في باب واحد أي مسائل معينة تجمع في جزء واحد فالخبر جمع الأخبار جمع خبر الأخبار جمع خبر وهو ما يحتمل الصدقاء او الكذب من الكلام الخبر هو ما يحتمل الصدق او الكذب من الكلام وعكسه كما عرفنا الانشاء الانشاء لا يحتمل الصدق او الكذب الانشاء كالنداء او الاستفهام او التمني او القسم او الرجاء. فكل ذلك لا يحتمل صدق او كذب ف الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب من الكلام فالثماء أصافية هذا يحتمل للصدقة أو الكذب ينظر فيه بحسب القرائن هو سيذكر القرائن التي تدل على الصدق أو الكذب المقصود هنا في ذلك الباب هو تعريف الخبر وبيان أنواعه من ناحية الاحتجاب وبعد أن تكلم على الكتاب الذي هو القرآن وبحث مكافة النفس لأن الكتاب مخفر لا يستوعب كل المسائل في الأدلة فالدليل الأول من الأدلة المجمع عليها عند العلماء هو الكتاب القرآن يتحدث عن مباحث النفع والإجماع أيضا من المباحث من الأدلة المتفق على حضورها. فراحة هو هزار الذي قبله والآن الخبر يقصد السنة يقصد السنة ثم يتم علاقة القياس سيكون قد أنهى الأذلة الأربعة المجمعية عليها التي هي الكتاب والسنة والإجماع والكلم أما غير ذلك وفع الثلاث في قبوله من قال وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والتذك أي ما يقبل التذك والتذكيب قال والخبر ينقسم قسمين ذلك التقسيم هو تقسيم من حيث الورود، من حيث الورود، أي من حيث الرواية، كيف جاءنا ذلك الحديث؟ كيف ورد علينا ذلك الحديث؟ كيف أذانا ذلك الحديث؟ كيف جاءنا هذا مع الورود؟ إذا نقول تقسيم من حيث الورود، القبر ينقسم إلى قسمين، فالتقسيمات تتعدد ب... الاعتبارات ولا مشاركة تقسيم. نقسم الحديث من حيث الصحة والضعف إلى صحيح وحسن وضعيف وتقسمه من حيث مثلا الاستقبال والانتفاع الى متصل و الى منفصل ومسند ومعن عن ذلك فتقسمه من حيث الورود الى احاد ومثاني و وتقسمه من حيث إنما هو التعددها بتعدد اعتباراته فهو الآن كلامه في انقسام الخليف أو الخبر من ناحية الورود قال والخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواثر وقدم الأحاد على المتواثر لنختار أن الأحاد أكثر من المتواثر قليل الأحاد هو أغلب السنة الأحاد هو أغلب السنة مثالي قال: فالمتواتر ما يوجب العلم. هنا لم يعالج المتواتر، لكن تكلم على موجبه، ما يفيده على المتواتر. المتواتر مشتق اصلا من التواتر. مشتق أصلاً من التواتر. أصل التواتر في وضع اللغة أصله هو أن يضع بعض الإبن آثار بعض، أن يضع بعض الإبن آثار بعض. يعني الإبل إذا مشى سفراء فإنه يفرق آثارا إذا جاء إبل آخر فمشى على ذلك الآثار اتفاقا وصفا فإن ذلك يسمى ثواثرا يقال ثواثرة الإبل أي واطئ بعضها آثار بعض ثم قال أبو عمر العلاء قد يقع الحاسر على الحاج ويقال ثواثرة السيل أي تواثأ اتجاه محدد فأن يكون كله ناحية الشمال يقال ثواثر الثاني أي ثواثق والتطفق أن جاء في اتجاه واحد وعرفه بأنه ما يوجب العلم أي يوجب العلم اليقيني الضروري ولا يخطاكم أن ذلك قد سبق الكلام علي في شرحنا العلم تعريف العلم وتعريف البين بتقسيم العلم الى قسمين يمكننا نحن الالفور وان العلم يقسم الى ضروري وعامري العلم ضروري هو الذي يضطر الانسان اليه من غير اله من غير دليل كان السماء فوق هذا علم ضروري يضطر اليه الإنسان لا يمكنه عكس ما يصح التدبير عليه لان السماء فوق الارض صح انها تحرق فذا يضطر الانسان الى العلم به وغفر الجواني لا تذكرون أنه, أنه يكون على طريق الحاسة الحواس الخمس فإن العلم بالحواس الخمس ضروري لا نظري فقولي بأن فلان أبيض هذا علم ضروري لا نظري هذا علم ضروري يقيني ما, ما تقول لي ايش الدليل أنه أبيض لا هو أبيض لأنه أقل في إخد الحواس فيذكرون فل يقع بإخد الحواس الخمس أو بالتواتر هذه نعوصلنا للثواتل اللي هو الآلة الثانية لوصول العلم اليقيني أو الضروري سمي ضروريا على المتكلمون لأن الإنسان يضطر إليه غير مختار ما يوزب العلم هل أن ذلك الخبر المتواثد هو يوجب العلم اليقين الضروري كيف؟ يحصل ذلك وهو أن يروي جماعة لا يقع الطوافق على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخرعات أي أنه خبر جماعة تخيل العادة اتفاقهم على الكذب كيف تخيل العادة اتفاقهم على الكذب يعني أن يكونوا ليش في سلك واحدة؟ أو ولا في مسان واحد؟ فمثلا لو كانت الجماعة من جيش واحد مثلا سريع جيش مثلا ولهم قائد واحد آه هذا يمكن أن يتوافقوا على الكذب بعمل ذلك القائد الجماعيهم مثلا تقيت مثلا يقولوا كذا خلاص وقول مثلا الحرب الساعة الثالثة يعني كل واحد ذلك يتواطؤه وقع زي ما كان واحد ومنهم واحد صعيدي وواحد من اسكندريه واحد من كذا او واحد من حلب واحد من فلا هذا قد يقع من ليه لا يستخيل على في يعني لا يمكن دخيل طواط على السجد وهذا قانون فيه كثير من الاسوليه يعني لازم الارزون في ذلك الطواط ولا يسلون يعني يتم في النقل لهم من غيري في المعنى لا يعني يتم طواطهم على السجد لكن يعرف طواط يعرف استحاله الطواط على السجد عدة في أشياء عدة فذكره بعض المحققين في مبدينه في صرفه على ورقة قالوا كأن يكونوا مثلا من غير سن واحدة من غير مثاني واحدا إذا أثنا حديثا عن فريني واحد جاني والآخر مغربي والثالث مصري وأثوا بحديث واحد رضي راح فإن هذا مما لا شك فيه أنه يجي العلم الضروري عند سامعين ومن ثم رضي لك يعني بطلان قول من يشتراط عددا معينا يحصل تراط للحبيب قال بعضهم سبعه وقال بعضهم عشره وقال بعضهم أربعون تفرد الجمعة قال بعضهم سبعون وقرر ذلك لا وقال بعضهم عدد غير محصور أنه قد يقع التراط برجلين وقال بعضهم عدد لا يعد يعني يعني لو قلت مليون يأمش مسارات اللي هو معدود، لازم أتعرفه، لازم أختصر المط، لما فشل، فشل الزلاو لا لا يعني لو السور يختصر الاشتراكات الاسترقات، لما وجد مسارات اصلا ما فيش خليفة طرق عليه في كل دوام، ذا يدفع يكون المخبرون من من يتحيل في حقهم الطوطة على الكذب، منفعش يطوطة على الكذب، لكن لو اثنين حدثوك. اغربها بالبسطة مجمع الأخبار يكيد سلام، يقول لك كلام يقول كذا لو إن كان فقط قال ذلك فأنت لا أن تقول أن هذا متواسش عن الستودان أنه يقول كذا و سألك هو يقول كذا حتى إن كان ثقة يوجد في العلم آه العلم الضروري وهو في علم الحاسب فأنك رأيتني أقول أو سمعتني أقول فإذا أجدك اثنان من غرفة واحدة مثلاً يقول لك يقول هذه مقاطعة ومعروفة عنه يعني يحدث لكن لو أتى رأى واحد من غرفة كذا واحد من غرفة من القسم الإنجليزي واحد من غرفة من كذا واحد اذا ماذا يجي فأى العلم الضروري ان هذا ثابت فالأصلة ان هذا معنى ان العادة تفيد تواطؤهم على الثابت لذلك المؤلف قال ان يرويه جماعا جماعا هذا يدل ان المخمص يرى أن العدد غير مشفرط ومما ذهب إلي ابن حضر رحمه الله في شرحه على هفلة الفكر لذلك النظر ما هو الصواتب الذي يمال إليه أيضاً العراق بين الدين الحاصل في ألخياته في أهل الأرض لا يشارط عدد للتواتب كل من أحال, أحال في العادة تواطؤهم على الكذب فإن حديثهم يكون متواتباً يعني متواتب يعني يفيد علماً ضرورياً لما جن إنكاره يجب لا يشك في ثبوته الى ميته و بل يقطع النمري يحطى له يريد قل جماعة لكن جماعة هذا يدل انه لا يحصل عنده بالاسمين الا لو قلنا ان اقل الجماعة اسمين واكيد الجون لا يقول لهذا من القائد ان, أن التواصل يحصل بالاسمين هو ابن حزم ابو محمد هو فقط وشيك الاسلام والجواني طبعا لا يقول إثنين. لكن الصواب المحكة قد يقع من اسمين ان علما ضروريا بأنه لا يتواطعنا كما ذكرنا في بأصل الإحكام في أصول الإحكام في أصول الثق ابن حظم الظهر قال لو جاء أني رجل من الشام رجل من الطيروان بحديث حديث فيه هذا مفاسم هذا الوقت قال قال أن يروي جماعة أن يروي جماعة يروي أن يحدثون به ظواهو أي حج سبيل لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم أي عبارة الأصولين عن الأخرى لا تجيز العالم أن يتواطروا على الكذب إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه لفظ إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه هذا معناه أن الشرط في التواطر أن يحصل التواطر في كل طبقة في كل طبقة من طبقات ذلك الخبر يعني لو انا رجلا يحدث في حديث متواسط عن النبي صلى الله عليه وسلم وحينه هو بين النبي مثلا احد وعشر وعجلا ده ده يسعده علي جدا مش نازل له في ذلك العصر قول اربعة طواطر زي انا نجوا متأثرين فلو ادعى التواطر يجب علي ان يثبت في كل طبقة من الاربعة عشر انه حصل التواطر فيها ان حصل التواطر في طبقة الصحابة مثلا وفي رؤية التابعين حصل تواصل على سبيل جدا. أحد عشر أحد عشر تابعين وكذا اثنين ثم عشرة تابعين ثلاثة ثم عشرة راه واحد. ثم في الطبقات الموضوعات تواصل الى, الى ذلك الراوي المخجد. هل يسمى هذا لا يجب أن في كل الطبقات في كل الطبقات. لذلِل إن أشر حديث الأشر الحديث الإسلام إنما عارض النيات ليس متواصلا بذلك المعنى بالصراحة لأنه متواصلا في كل طبقاته لوس لأنه متواصلا في كل طبقات لأنه أحد في في أربع طبقات متواصلا بعد ذلك. قال إلى أن ينتهي يعني إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه سواء كان ذلك المخبر عنه من نبيه سواء سلّامه، صحابه، أو حتى أحد العلماء فالتواته الآن معناه أن يكون في كل طبقة أن يكون في كل طبقة فإلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ذلك ما يعرض عنه المهندسون وأصليون لاستواء طرفيه استواء طرفيه ووسطيه يعني في لكل الحديث طرفان محدث والمحدث عنه طرف الأول والصحابي مثلاً كان الحديث ينتهي لنفسه هذا الطرف الأعلى والطرف الأذناء هو طرف المحدث في البخاري مثلاً هؤلاءهم طرفي الحديث وواسطوه بقى ملاقع بينهما البخاري يقول حدثنا مثلاً في الشهاب الزهري إلى نهاية ذلك الصحاري يجب أن يقع يكون ذلك السن هي نوع عبارات الحجر إلى منتهى إلى متى؟ فما قلنا إن فرد عدد يثير محسوس في طبقة من الطبقات لم يفعل ذلك متوازياً بالأحد كما قلنا في حديث نبي الله صلى الله عليه روحه عن عمر عبر ابن الخطاب ومفرد به لم غيره لا لا لا عمر عن عمر على بن وقاص به عن يروي عن عمر غير على عن عن محمد الثاني إبراهيم ولم يروهي عن قمة غير محمد ابن ابراهيم الثيني ثم رواه عن محمد ابن ابراهيم الثيني محمد ابن ابراهيم وانصار به عنه ثم رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ثم رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 700 نصر هو تواصل من يحيى بن سعيد لأن كل الطلاقات السادقة هذه كانت أحداً قال الى ان ينتهي الى المخبر عنه اي الى نهاية الاسناد اي الى نهاية فات الاسناد اه ذكر له ملاحظ هذا نختصر على مسائل المؤتر. قال ويكونوا في الاصل عن مشاهدة ولي من شروط المتواتر. أما المتواتر لا يكون الا عن الحسيات لا تواتر في العقليات، ليس يكون عن مشاهدة السماء. تواتر لا يكون في العقليات ولا في التجريبيات. يعني في سلام المتقدمين لا تواتر في العقليات ولا العادية. لا تواتر في العقليات ولا العاديات فلا يمكن أن يقال مثلا تواتر للي أن السماء فوق الأرض أو تواتر أن الواحد مثل الاثنين. هذه أمور عقلية لا فائدة فيها، لا عمر بصفة القائل فيها، حتى إنها تطرأ الكذب. من العبرة الصحة لذلك عقلاً وقبوله والتسليم بيه وكذلك في الأمور العادية العبرة فيها بالتكراج حتى يحصل القطع لها على الاختراق بالنار هذا اللي يقطع به لا التكرار لما تكرر ذلك أصبح خلاص هذا عادة وهذا مقبولي من أي لا يصلش فيه لطول. ولا يصلش فيه إلى تواطر يعني أفضل خلاصة الخلاصة الأصور قال المشاهدة أو سنعلم هذا, هذا أغلقا لكن كل ما يحصل بإحدى الحواس الخمس ما كان حفظية مدية فهذا يكون فيه التواتر وإلا مثلا هذا الذي يمنع من من غرض قبول الأمم السابقة كتواتر المصرانيين على أن المسيحة قد صلب لأن ذلك التواتر لا يرجع إلى حس بل يرجع إلى علم فذلك العلم قد يتواطئ في الكذب عليه او على الاقل قد يتواطئ في الجهل يجيبه خلاص او حصول اللبس فيه على فضل ان كل منصر اصلا به بصبر المسيح الا انهم هؤلاء الذين حصلوا بهم ذلك التواطؤ لم يكن تواطرون عن شادس يعني كلهم لم يستدوا المسيح باعيونهم ويصد تقلوا ان يتواطر على ذلك خلاص هاجب ان يكون لكن مثلا التواطر من يقول بأن المسيح موجودة لمن لم يره وقبل مثلا أن تخترع الأقمار الصناعية والتنساز وكذا هذا يحدث منه العلم الضروري ليه؟ لأنهم أجمعوا وانتهى ثواثرهم إلى شيء محسوس قال لا عن اجتماس يعني لا يعرف التواثر في مجال الاجتماس لما تتمث العقليات ولا عاديات يعني تلك الأمور من ريعها إلى العرب هذا كلام عن إسراء المتوادر المتوادر ينقسم من برء إثمان إلى متواجر. لفظي ومعنوي لفظي كأن كل رواه الذين يستحيد أطوهم على الكذب على لفظ واحد لذلك النص المتواتر هذا يقطع أن النبي قاله بذلك اللفظ يقطع قاله أما فأرهب العمل يقولون أن حديث المهج متوترة لكنها نظم لا حديث واحد للمهج متوترة أضغى ضعيف أو أضغى من غيره لكن جمعة حديثه يعني يقطع العلم الضروري بحصول ذلك المهج فهذا من المتوتر المعنوي وحديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم من كذب علي متعمدا فليس هو مقعده من النار أيضاً يعدونه من المتواتر النظري المتواتر. المتواتر من المتواتر أخرى وأصاب أن المتواترات قليلة الكبتاني في كتابه مصر المتواتر حديث المتواتر وصل بها الأكثر من مؤكاية قليلة وبعضها ضعيف. ولا يسلم له منها إلا بخمسة أو ستة متواتر ستا السيوطي في المتواتره لا يسلم له بكثير بركسين العماء يعني يكثر من المتواتر لإثاث المجلية حتى حصول التواتر هذا لا ضابط له بل كما يقولون أنه شيء ينقضح في ذهن المحدث فيقول بثواثر ذلك الحدد إننا قلنا لأحنا شريط العدد ولا أحد من المنحققين لشريط العدد فهنا براحلة بكلامية لكن الثواث مرأين أحد من المصحفين ومبائفين يشطر بالعدد فبالتالي وصول الثواثر عمر معناوي قد يحصل الثواثر لحديث عند المحدث يقولون لا لا لا يتواضعون على كذا وهو يقول لا هو صحيح لكن لا ليس مثلث للطلاع السيوتي من أكثر لا يوجد مثلث للطلاع وإن كان من من التحقيق نعم لا, لا. لا الكبتانيون ولا السيوتي يصفون بقلة للطلاع لهم مغفرون جدا قال والأحد الأحد جمع أحد والأحد هو الواحد والمقصود في الصلاح الأصوليين ما رواه آحاد من الناس لا يصلون إلى بردة التواتر. إذن كل ما لم يكن متواترا فهو آحاد فإن رواه جمع غفير طبعا ليس نحن نتحن نتحن أنواع الغريب المشهور العزيز. ونحن ذلك وهل يشترط في صحة الحديث أن يكون عزيزا أو نحن ذلك فنحن نتحن في عين المصطلح ونحن نتحن نتحن نتحن نتحن نتحن إذا الحديث الأحد وما لم يصل إلى درجة التواصر خطوة بيناهو خمسة، فما لم يصل إلى درجة أحد. قال هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. طيب إذا المصلح فيهم الأخبار، من, في من الأحاديث. القول يشمل الحريف يشمل الأحرف. ذلك كفعلي حجر في وفي النخبة. قال الأخفر إذن ليشمل ليشمل كل المقولة فيقسمها إلى قسمين من حيث الوجود إلينا ومن حيث خصول العلم والسجية إلى متوافر وأحذر فالأحذر هنا على حلق مضاف على حلق مضاف فالتقدير خبر الآحذر المقصود لإجابة عمل أي أي على واقتضائه الوجوبه، واقتضائه الوجوب فالأحد ليس بالضرورة يكون صحيح حتى يجي العمل. إذا تكلموا عن الأحد، أي الصحيح، ليس يكون صحيحا حتى حتى العمل. إذا لا يجب العمل. وحتى إن كان صحيحا ليس بالضرورة. أن يجب العمل لا يجب أن يقتضي الوجوب على ما لقناه من أسليب الوجوب فيما تلقى من كلامنا عن الأحكام الشرعية الخمسة وأن يكون حديثاً صحيحاً ولا يجب العمل بل يمضم إلى العمل أو يدل على الإباحة أو الكلاهن لكن كلام المؤلف هنا أغلبي أم كلي كلامه أغلبي هذا معنى هو الذي يجب العمل ولا يجب العلم لا يجب العلم هذا مرة كثير من الأصوليين يعني لا يوجد العلم. ذكرنا أن الخور المتواسج يفيد العلم الضروري يفيد العلم الضرورية بمعنى أنه لا يستطاع رده لا يستطاع رده فالعلم بأحد الحاصل بأحد الحواس الخاصة طيب حديث بقى الأعهاد الذي لم تروه الجماعة التي يستحال وتواصله على الكذب فما يقول هذا لا يوجد العلم هذا يوجد العمل فقط لذا يعني وقعة الخطبية لا يوجد, يوجد العلم ولا العمل وهذا يعني يؤدي إلى هدم أرضيان الشرى لأن العمل المتواتر فقط يعني يؤدي إلى انهيار الشرى وإلا يعني فلئتم الحديث عن فلسفة المتواتر في غير وجود الصلايا المتواتر الله لا نعم نعم اتفق المسلمون على وجوب العمل بالحديث إذا صح ساضب اتفق المسلمون كلهم على وجوب العمل بالحديث إذا صح مطلقا متواترا�ه أو أحدا ثم اختلفوا في ذلك الحديث إذا صح هل يجب العلم أم لا فالجمهور يرى أن الحديث إذا كان متواترا كأنه يجب العلم والعمل سيجب أن متواتر يجب عندهم العلم الضروري أي العلم اليقيني لا نظري أما الأحد فعندهم يوجب العمل ولا يوجب العلم. وفي مسألة تفصيل لا إجماع بين المؤلف والمؤلف. قال بيقول الجمهور العلماء. لكن هناك يعني تفصيل ظاهري. أن خبر الأحد لا يوجب العلم ما لم تحدث به. تنفي به إلى العلم ما هي القرائن؟ الحديث المتواتف الذي جعلنا نقول بأنه يفيد العلم الضروري هو أنه ورد إلينا من طريقنا لا نستطيع رده أبدا لذلك الجمع الذي يستحيط وطورهم على الكذب الذين ينتهي خبارهم والذي ينتهي ذلك في كل السند والذي ينتهي لشيء شئ أما خبر الأحادي فقال الذي جعلنا لا نقول إنه يفيد العلم إنه حتى وإنتان روين من أكابر الناس كمالك مثلا صلاة هل ذلك معصوم أم عدل ثقة أمير وإنت الحبيب؟ فأنت لا شك تجيب أنه في أمير؟ ثقة ثقة. ثقة ثقة لا شك في هذا قالوا إذن لا ننجح مالكا لأنه قضاء حديث لكنه هل يوجد عليه وان وخطأ نعم يوجدني أيام من ذلك فقالوا إذا وجوب العلم حديث أحد يجب أن يكون في نظر لأنه قد يهم قد يهم الفقه قد يهم الفقه فتلك حجة أو الأكثر أصولية لأنه يجب العيد يجب العمل للعلم لكن حك لكن المحققون ابن خجر رحمه الله والسحاوي وطبعا قبلا شيخ الإسلام قال قالوا بأن ذلك الخبر إذا انضمت إليه دلائل وقرائن وإشارات قد يثير العلم الضروري ايضا في النساء نحن ذكرنا مثلا، كأن الجمع الكثيرة فلان أنه طيب قد, يحدثك قد يحدثك إنسان واحد ثقة جدا وثقي ومتحرّي وكذا عن إنسان القرينة ذلك الإنسان يقول لك مثلاً فلان يقول فلان والده مات فلان وليبه مان هذا خبر احد لا يوجد العلم نحتاج في ليه قريمة لانك تشاهد ذلك الرجل من بعيد يبكي طيب. هل الرجل الراوي هذا ثقة أم هذا ثقة من اصل الكلام انه صادق لكن احنا كل يمكن يكون وهم طب لما رأينا ذلك من الرجل هذا يدفع الوهم عن هذا الراوي بالتالي هذا الخبر لاف إنه أحد إن أنه قد يفيد لعلم الضروري هذا خلاص من هذا حصل كان هذه قريبة خصوصا في الإسلام. ثم خرج على جمع فقال أبو فلان قد نات صارده يتي الله قريب. فلعلق قال الناس بعض القراء. إذا احسس الخبر الواحد ماذا؟ إذا كان عطفاً صغيراً زي ما نحن اتفقنا، فأنا خبر الواحد الصغير. لروي ثقة، الذي في المشي وكذّاب أو مطروح أو مش عاجز، بس نشفع سوء قد يهم. رح تجدين في القرآن ويوصلني. نكثير الحديث. لأن نحن نعمل فيه من طرق وهد للشرح وإجماع المسلمين على عمل الخبر الواحد كيف نفيد العين الضروري الذي يفيد العلم الذي لا ينقر فقالوا إذا من القرائم فتصيد ذلك العلم وذكروا أنواع كثيرة من تلك القرائم ذكروا منها الحافظ المحضر الثلاثة في النقطة منها مثلا ان على إخراجه البخاري ومسلم من أخبر الأحادي لا شك أن علو قدم البخاري ومسلم في الحديث وسموه قامتهما كإذا خرجوا حديثا. وهو أحد اتفق عليه لم ينفرد أحدهم بدون الآخر فإن هذا مدعاه وقرينة ودليل على ان ذلك الحديث يفيد العلم الثالث ماذا بمعمل اصطلاحي أنا قلت ليس متاثر من اصطلاحه لكن هذا الحديث عليه, فتفق عليه الحديث الأحاديث التي يرويها الأئمة, الأئمة. <تصفيق> عن الأئمة العذول عن العذور للإستبار الذين يبحث في تلاجينهم أصلا استلسات الزهب مالك عنافع عن ابن عمر والأحمد عن الشافعي عن مالك عنافع عن ابن عمر هذا إثنان لا يفاق هذا لا ينظر فيه لا ينظر فيه أبداً إلا النجين في, في العيلة البأس لكنك إثنان لا ينظر فيه أبداً هذا فإن وهنا أحدهم فالآخر لا يواثقه على وهنه أبداً ولا أئمة نقاط إستبار إذا من القراءة التي إذا احتفر بحديث الأحاد مفادته العلمة من يرويه لفابر النقاط العدول بعضها عن بعض وأن يستفق البخاري ومسلم على إفراد ذلك الأحاد هذا به يحصل به العلم مرحب آخر ذلك العلم الذي يحصل من قراءة الأحاد إذا احتفر بين القراءة العلم ضروري النظري فالصواب أنه نظري لا في الإسلام. في الاسلام قال يفضل دي علم الضروري الحفظ ابن حاجع العسكباني قال يفضل دي علم ليه؟ من غير ينظر في سنة دي طلع. كل الناس تقول لأسين موجود. انا قليش منهم قال لك في ليه لا القراءة عنها انا اقول ان كان مقرنة في البخارية مسلم ان اقال ليه يجب ان في مسلم أوه. اذا انطلاب حصلت الآلة وحصل الاستدلال في العلم فهو لا ضروري كذلك يخصب الحواس الخامس تلتطيع ان تدلل لي أن... على ان الشمس مشرقة او ان السماء فوق او الحديد اقوى من الخشب هذا عادي هذا عقلي فلص. لكن لما قلنا لها هذا الحديد احادي في العلم تقول مثل البخاري ومسلم انا استدللت علي. تدلل إن العين حصل عن إيه؟ عن النظر اللي عن ضرورة فصل عن النظر. فصل عن النظر. لذلك أقل شكل الإسلام تحظى بالمحةجرة الموضة في النزاع ويؤيد العلم النظري بالقراءين على المختارين على, على المختارين. في ابن حزم شكل الإسلام ضمن خواص من جدنا ليش يقال يفيد العلم الضروري؟ نشوف. عرفنا ان خبر الاحداث يفيد العلفه الغضري الضريبي تجي هو هو ما بس لا لا أكلها أنا خاصتي يعني سمع إن أخت أقولها يعني. أنا أحتاج أنت يعني أبي يعيشون أربعة برضو من يعني عدم شيء. الاحاد الذي ليس متبثرا ينقسم الى احسان ده نزل يعنيه هقولها السرعة لكن لشان يقوم بالعروف حليث غريب وعزيز ومشهور غريب وعزيز ومشهور الغريب من فعله بيدي راوم واحد في اي طبقة في اي طبقة يعني حليث راوم مليون عن مليون عن واحد عن مليون يسمى حليث ايه؟ حليث غريب الاقل يقضي على الاكثر كما قال ابن حجر في المسهول مدى من المتواتر والعزيز منطر لديه اثنان في اي طبقة من الطبقات المشهول منطر لديه ثلاثة قصاعدا الى ما دون المتواتر في كل طبقة من الطبقات وهو المستفيد عند بعض العلمان خلاص المهم المهم انه ااا ذلك هو بفرط من الأحاد والمتوارد طيب قال وينقسم إلى مسلم ومسند هذا تقسيم للخبر مطلقا بقى. لا بقيد بكونه للأحاد ولا أيجي. هذا تقسيم للخبر مطلقا قال، فلنقسم إلى مسلم ومسلم. ولم، تقول لن لم, لم هو يصير في ذلك الباب. ويقصد تفسير الخبر من حيث اتصاله من عدمه. هل هؤلاء الرواة تصلب عضوهم بعض وثني على عضوهم بعض في ذلك الحديث كله من مبتدئه الى منتهاه يعني التقطير اولاً باعتبار الحجية والورود طبعاً الحجية وايه؟ هل يفيد العلم؟ يا والورود كيف وارد الينا؟ هذا بقى ايضاً من حيث الاتصال من عدمه فالمرسل ما فقط مصطفى الصحابي فالمرسل فالمرسل عند المحدثين عار راجح هو ما سقط الصحابي. خلاص المعرفة هنا عارفه هو ما لم يتصل إسناده ما لم يتصل إسناده والإسناده هو السند واحد عارف صحيح لكن هذا تعريف عام جدا إن المرسى ما لم يتصل إسناده فهذا قج بعض المحدثين وهذا تعريف عام فيفكن فيه كل ما لم يتصل إسناده نبي هو المسل الاقتراحي ورثه منه الصحابي كما يروي الحسن البصر عن حسن البصري ما عن النبي صلى ولا وفي قال ادرك عمر ولد عن الرضي بسنه فصحيح ادرك واسمه بالتالي عن البصري او غيرين اذا لم يثبت يحدث النص المتصل إسناده، المتصل إسناده، المتصل إسناده من مخرجي إلى نهاية إسنادي، يعني مثلاً من البخاري، من البخاري إلى نهاية إسناد. هنا المؤلف عمن عم ملثن فأطلقه طبعا على كل المنقطع، المنقطع نوع، المنقطع نوع. إذن كما قلنا. وما نسبه التابعي للإبيت صلى الله عليه وسلم ومنه المعضل ومنه المنقبع المنقبع ما سقط منه واحد من الرواه واحد مطفقة خلاص فإن كان ذلك الواحد هو الصحابي يسمى مرسل يعني حديث سقط منه راوي يسمى هذا منقبعا فإنه سقط منه اثنان على التوالي يسمى معضلا. إذا سقط فقط منه اثنان على غير التوالي فإن هذا يسمى مقطعا معضلا. ها. هذا يسمى مقطعا. لكن سقط منه اثنان على التوالي يسمى معضلا. فلو سقط منه ثلاثة على التوالي يسمى إيه؟ أرضي سنا بعضنا، صحيح؟ إذا مرسل هو خفّر بعضنا. حديث معلق، حديث معلق. مأخذه أول إزائه مما يلي المخرج، ولو استمر ذلك إلى أنتهى. وستقول إذا هو مأخذه أول إزائه مما يلي المخرج، ولو استمر ذلك إلى أنتهى. وذلك مع النقاط البخاري. المخيار الحديث يقول قال الزهري إذا سقط وحذف أول إسناد لما إلى المخرج. المخرج هو البخاري آخر الحديث. ويناقش من أخبره عنه. فحذف أول الإسناد واستمر إلى أنتهاء. فقال قال مثلاً قالت معذب. مثلاً البخاري أدرى عدرش... السؤال. لم تكن معذبة. فهنا عن ناقه البخاري. ولكن يحصل بأنه يحدث السنة كله كما يقول قوله عبدالله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسمى تعليقا أو أن يحدث واحدا فقط لا إشكال لوحدث واحدا فقط أو السنة هذا يسمى تعليقا فهذه المناقشة مسلمة وعضلة معلمة هذه هي أقسام المنقطع الواضح الخصيص أو في تخليف التعليق أورجها ابن خجر وأخرجها مقتصلاً من كتب غير البحر طيب هذا يسمنا المنقطع الجلي المنقطع الجلي هي الأقسمة اللي ذكرناها يعني أننا تجد الحديد. وتستطيع <تصفيق> بكل بساطة أن تقول هذا معلق هذا معظم تبحث في تراجع الظواب إذا كان أحدهم مات قبل أن يولد الآخر تقول هذا لم يدركه وبالتالي فهذا حديث منقطع ماشي أو راوي مات قبل أن يولد راويان آخران فتقول معنا التوالي فتقول هذا معظم ينشي أزز بعدم سماعين ما له أو عدم سماعين لهما هذا سهل هذا يسمعه التابعي مجرد في تابو الزلغابة اسم ذلك هذا اسم صحابيه هذا التابعي تلحف هذا إذا هذا مقطع جلي في لو عنه المؤلف أنواع معلق ضل هذا يسمى انقطاع, انقطاع الجلي اسم الأسهل والمقطع الفكي تنظر في الإسهاد وتجد أنه مقتصد لكن الحقيقة انه غير متصل وانه فاسع عليك ذلك ليه لانه خفيف كيف خفيف؟ ليه لانه حصل فيه تدليس حصل فيه تدليس. خلاص؟ التدليس انه بعض الرواد فضي يروي حديثا لم يسمعه عن بعض مشايخه لمن سمع منهم يعني هو سمع من شيء كذلك يسمع منه وكذلك عنه حديث. يعني حصل له السمع منه لكن يكتب حديث أخلاب يسمعه منه ويصدده إليه منه أنواع كثيرة حديث التسوية والعطف والمشايخ والإسم وذلك فهذا محلّه غير ذلك البحث فذلك اختلفه في الفرق بين المدلّث والمرسد الكثي فهذا أيضا محلّه غير ذلك والصاد أنه لنهما فرقاً الفرق بين المدلّث الفرق بين المدلّث والمرسد الكثي إذاً الآن ذكر أن أنواع أخبار من حيث القطال تستطفل إلى غسدة فإلا مرسلة مرسلة هنا هذا ليس بالصلاح الخاص بل المرسل عنده كل علم لفصل إساده منذ أن كل راوي لم يسمع من الراوي الذي بعده الروي الذي قبله فكانه أرسل الحديث إلى من بعده لكن المرسل للصلاح للعام هذا يسمى مرسل عام المرسل للصلاح هو المرسل التبعي إذا يقول شيئا هل هذه خدجة الأصول يأخذها في بناء الأحكام فعلا. فان كان من مراسيل غير الصحاة فليس ذلك خدجة إذا <متدرج> نعلم من ذلك هو جماهير العلماء الولماء أن كل حجه يعني الصحابي هذا هي يعني محدثة الصحابي عنهم فلا من الحادثة يسمعها منهم خلاص طلع عنه, أو في عنه قبل فتح مكة خلاص ففي دلت الخطرة في مكة قبل ماكش متكه ابن مع النبيس بناس النبيقه أبداً بسكرة بمتكه فإذا حجز هذا يسفر مرسل، هذا مرسل الصحابي فتعاد نبيس السلك وهو الشيخ لك هاته تعيده ابن عزاله وضشرته لكن حديث احفظ الله يحفظه احفظ الله تجيده تجاهك كان ابن عباس رسل النبي صلى الله عليه وسلم كان وراعه منه مباشرة لكن حليس ابن عباس مع حصل في المدينة قبل فتح ما صلى الله عليه وسلم بمشارف مكة إلى أخر هذا طبعًا مرسيل الصحابة. نتقبل مرسيل الصحابة الحديث الذي في أول البخاري حديث عائشة حديث بقى الوحدة هذا حديث طويل عايش خلاص وهي خاضرة ذلك طبعًا هي خاضرة ذلك الحادث خلاص هذا يقال أيضًا من مرسيل الصحابة. لأنها صاري الوحي وهي ما حضرت بك الوحي أول رؤيه أبي في النوم فكان لا يرى الرؤيه إلا جاءت نفسها تنفي الصبح جالنبي تزوجها وهي وهذا كان في مكة وبنى بها لما هاجر فكان وهي بنت يعني تطريبا في عن سرعا جهرية عام من الثالثة إذا عند رب الوحي لم تكن ولدت أصلا عند رب الوحي لم تكن ولدت قبلا سبع سنوات لتنامي الأربعين لم تكن ولدت أصلا هذا المراسيل الصحاب فلماذا مراسيلهم مقبولة؟ إذا يعني روى عن إيسه صلى الله عليه وسلم ما لم فهو كان متصل لأنه إذا ما حدث عن صحابين آخر فالجهالة في حقهم لا تضر لأن كلهم عدود على هي في علوم لا بواحد فإذا عندهم عدود فلا تضر الجهالة ف... حدث عن عيسى عن الظروف لا بعض المحدثين يعذر عن ذلك بب الحديث منقطع الصهادي، الحديث منقطع لأن الصهادي في الظاهر يعني قال مؤسس الصهادي، يعني هذا غير أدنى. ونقول قلت مرسيل الصهادة ليس مرسيل الصهادة خرج على الصحيح لوجود الخلاف في ذلك، لمحصل الخلاف في ذلك، يعني بعض الناس قالوا. إن بعض الظمار الصحرا قد يروي عن بعض كبار السائدين خلاص وهذا مشهور في ال في المصلح رواية الأباء عن الأجداد رواية الأباء عن الأبناء فقد يحصل رواية ال العالي عن النازم صحيح المستقبلي عندما أن مراسيل الصحراء طيب فإن كان من مراسل غير الصحابة فليس ذلك حجة فالنراحل يقول التابعي لما يقول قال نبيته سلم فإن أصحب صحابي والصحابي أيضا الجنب فيه لا يضل لا لأن الحاصل بين التابعين أنهم كانوا يحدثون بعضهم عن بعض وفيهم العدود وفيهم غير العدود حيث كل التابعين عدودا كان منهم خوارج وكان منهم مرجئة ونحو ذلك صحابة كانت كلهم من العدود ولذلك مردوا مرسيل التابعي ما لم يصر حتى إن قال عن رجل لقال التابعي عن رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا لا حجة فيه لأن ذلك الرجل قد يكون تابعيا لكن لو قال عن رجل صحيلا ليا فهذا يكون في حكم مقصص يكون في حكم مقصص إلا ورسيلة فعيد بن المسيد فإنها فتشت فوجدت مثامين سعيد بن المسيد من ثالثة التابعين فمن أسابين فتشت يعني بكت عنها فوجدت مثالثة من طريق آخر لأن سعيد بن المسيد كان من أخص أصحاب أبي هريرة كان من أخص أصحاب أبي هريرة وكان لأبي هريرة أصحاب آخرون يرون عنه فربما أرسل سعيد ما أسنده غيره من أصحاب أبي هرينا وهذا نظر الشفيع أن التابعين ليست حجة إلا مرسيل سعيد بن مسيب وخلقه الجمهور قالوا ولا سعيد بن مسيب لكن بن سعيد بن مسيب قال فتفت في مرسيله فإذا كلها مقتصدا وعندما بالآخر سنسألة ماذا بالثالث وعندما قلوها ليفت الحجة وماذا بالإستثناء سعيد المثيب بالثالث استثناء كبار التابعين كلهم كبار التابعين زي غير وغير سعيد المثيب فقائما بين الآخرين وكبار التابعين من أهل العراق وطارق ابن شهاب وزير بن وعبيد وعامر هؤلاء لا يرون إلا عن السحودة في الغالي لما رفلهم عند لان جالس الحاجة اما صغار التابعين محمد الدين مسلم بن شهر الزهري هم رسلوه ليس بكل اما اواسط التابعين فوراء ايضا فيهم الخلاف لذا في الثالث يقول لا التابعي ماذا؟ إيش وضعه؟ وعمر وعمر وعروة ونحو ذلك هؤلاء يأخذون بمراسلهم فإن كانوا من أصاغر من سرار السبعين كالذوري وإنها ابن العيل الأنصاري فلا يأخذون ارتكاها ثم احترفوا في أواصل التابعين الحسن الغفلي وياس بن معايد بن القرى ومين ثاني ومحرد وعين التايني ومحمد بن سيرين هؤلاء مراسلهم لا تدخل عند جميل الأصولين والصفيحة لأن هؤلاء التابعين هؤلاء التابعون تجارون عن السحابة عن غير الصحابة والعنعنة تدخل على الأسانيد العنعنة تدخل على الأسانيد العنعنة العنى... أي أن الإثناد قد لا يصرر فيه المحدث بكماعي من شاكله وقد لا يعز إليه إلا بقوله عن وأن حدثنا فلان عن فلان عن فلان وحدثنا فلان عن فلان عن فلان هذا يسمى عنعنة خلاص. يستمر عن انا ولا أنا. عن فلان عن فلان قال، عن فلان قال، عن فلان, فلان قال. اذا كان ذلك الشيخ المحدث هذا غير معروف تدلي، يحمل على السماع غير معروف تدلي سهنية، يلا يخفي بعض مروياته ويسلها الى شيء ما يسمعه منه. إذا كان ذلك خلاص. على هذا أغلب واسطة. حديث فاعنعة وتكب لا يشك فيه. في فإذا بقى ذلك الغاوي معنعاً وهو مدلّس. أي أحياناً ينسب الحديث ثم لا يسمعه من شيء ينسبه إليه. أو هذا يجب أن يصلى رحمة للسماع. هذا يقول سمعته أو حدثنا أو أخبرني يجب أن يصلى رحمة للسماع فيقبل الحديث. أما إذا أعان عن المدلّس فإنه لا تقبل عن عنه ذلك. رأيكم كم عروض المدلّس؟ نقط من عالم السماء. خلاص؟ إلا اتخرجهم في الصحيحين. إلا اتخرجهم في الصحيحين. ليه؟ يعني البخاري ومسلم في التشان وبران الأساهي. فحتى إن كان هناك مدلس يق. وعمان. ولو حديث البخاري كان عامة الآمش فلا داعي البخاري طلعة ورحاها ونظر ذلك النب. والإذنات هو أجل أن الأعمل عنعان عن سمع في ذلك وده مستقر عنده كان في أبو الزبير المكسي هذا مدلب وعنعان عن زيادا و له مسلم. سمعنا من أيام كان يقول كان ما أب الزبير المكفي عن دياب المحمول على السماع لأنها عند مسلم ومسلم جاء أخرج للمدلس معنعناً فإنه دل أنه وجد ذلك صحيحا من طريقه على السماح وفي البخاري زيه قتادة قتادة مدلس طيب قتادة قتادة يعنعن عن أنس والبخاري أخرج للقتادة معنعناً عن أنس كل ذلك محمول على السماع لإنصلاح أحراج البخاري خلاص. أو أو أو السحق السريع هذا يزلل ويوعي الله أخذ لهم بخار. صحيح؟ قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني من طرف التحمل عن الشيخ في منه الرواية أن الشيخ يقرأ عند رسمه فإذا قرأ الشيخ الكتاب مثلا تسمع ذلك التسمع يجوز أن يقول سمعت فلان أن حدث هذا الأمر أو يقول حدثنا فلان فالإذا فرد هو بالجتماع قال حدثني فلان وكان معاه يقول حدثنا فلان حدثنا إبو جماعة مثل أنا أقرأ عليك لوحدك أقرأ عليك فلسنا ورفته يجب أن تقول حدثنا فالوحدك المتأخلون يصرقون بالتحديث والإخبار يقول التحديث ما كان بالسماع والإخبار ما كان بالإجازة لكن ماذا البخاري ومالك أن التحديث والإخبار واحد وده مردوث مش موضوعنا قال وإذا, هو قرأ وإذا قرأ هو عن الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حتى فني قلنا هذا قول بعض أهل الحديث لكن البخاري ومالك يريني أنه لا فرق بين حدثنا وأخذرنا لا فرق بينهم لأنه قال هنا على إعلارة مؤلف إذا خدي سيقول حدثني وأخذرني وإذا قرأ هو على الشيخ لأنه لا يقول إلا أخذرني ولا يقول حدثني قالوا إذا لم الشيخ من أي اختباءة لأنه مثلا قد أجيز فلان والشيخ فلان يجيزني قال لن أقرأ عليه وهو لا تقرأ عليه أجيزه مثلا أجستوه لنصح لي روالاته من المسموعين ومعقول بالشيخ المعطبة عند أهل الحديث هذه إجابة هو لا يقرأ هذا تقرأ ب بلثقة به إن أجازه من غير قراءة يعني لو وفق بمعلوماته وصحب قريحتي وقراءتي فأجازه بسم معين أنا أجيز من غير أن تقرأ علي كتاب فلاني مثلا أو فيقول أجازني أو أخبرني إجازة أجازني أو أخبرني إجازة مثلاً أقول مثلا حديث الشيخ البخاري مثلا مجاز فيه فتقول مثلا أخبر الشيخ فلان إجازة عن فلان عن فلان قال البخاري حدثنا فلان تقول البخاري الإسلامة بس تقول أجازني أو أخبرني أو إجازة هذا عند المتكلمين الأصلي مثل الخواب أيضا عند أهل الحديث أنه لا يفرق بين الإجازة وين التحديد خلاص يعني في عرف المجنور المحمدين لديه أيضا من يقول أخبرنا فلان دون أن يفكر الإجازة هذا الصحيح فقال أخبرنا يجدئه خلاص يعني قلت مثلا أخبرنا الشيخ الدكتور ماهر ياسين فحل بإثنابه إلى البخاري رحمه الله وقال قام صلى الله عن عرب النياك خلاص هذا إثناب دي للبخاري لا يشترط أن أقول وعندنا أقرأ بكتور ماهر ياسين فحل أفضل في العراق خلاص لأجدني مفاترة لا أقرأ عليه يجوز عند مالك والبخاري وجمهور العلماء المقدمية نقول يقول أخبرني الدكتور مهي يتين صحيح ليت ضارف حديثة خلاص هذه ثلاث أخبرني المحدث أحمد الحجار أو الفاداني كل الم... الم... المعاصرين المسلمين أو العلامة عبد الحق عبد الوثيل الهاشمي أو فلان أو علام أو الفتاني أو فلان يجوز نقول يقول أخبرني و, و... لا يجب أن أصرح أنني لم أسمع منه وإن كان ذلك محمول على الإجازة فلا يضطر من ذلك أنني سمعته من فمه مرؤية بخانة لكن في عرص المتأكثرين ابن حجر وانتنازل ابن حدثنا أنه يقول أجازني أخطر من إجازة خلاص وبرضو للعلم مرافق التحمل التحمل الأداء التحمل هو أن تأخذ الرواية من الشيخ الأداء أن تؤديها إلى غيرك طبي بقى الحديث أنت ليس يسمى أداء التحمل ثمانية التماع من الشيخ والإقراء عليه وإجازته بل ثلاثة الألم المؤلف غير ثلاثة مناولة والوجادة الكثل من والضم الوجادة والوجادة والوصية والكتالة والإعلام ومحل ذلك علم الحديث إستفاقنا الشيخ واحد إقراء عليه اتنين. إجازة ثلاثة مناولة أربعة الوجادة 5 الوصية 6 كتاب 7 اعلام 8 من مؤلف على الثلاثه اللي هم الروايات بهم اللي هم الأصول هنا هذا آه أقرأ الحديث أبو جهل عن الواجهة نعم لكن لك عن من السهل أن هو أيضًا من مجموعات مهرويات تتأخذ ستة ولا الصوت. يكون اللقط أحسن عشان ننهي المرة القادمة إن شاء الله ونستجد هذا في الأخير. قال الفياس وأمر فياسه فهو رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الفقن رد الفرع فلسكا لبيرة وكالحشيسة هذا شرح كده فأنا جاء نشاهده إلى الأصل فإلى المتفق عليه في التحرير كالخضي في اللي هي الإذكار تجمعهما في الحكم اللي هو التحرين يبقى كده بالاستنباط هما أربع فارتان للقياس الفرع اللي هو الحشيشة مثلا والأصل اللي هو الخمش والعلة اللي هي الإذكار والحكم اللي هو الحربة ماشي هو ينقسم إلى ثلاثة أحساب إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد الموظرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة للحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهنا شبه ولا يصار إليه إلى القياس مع إن كان ما قبله ومن شرط الفرع عندئذ كان على كل رقم وشرائتي ومن شرط الفعل أن يكون مناسبا بالأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه أن التسمين ليسحيفا ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى معنا الإسكار بالخمن ومن شرط السبني أن يكون مثل العلة في النفس والإزات أي مجهز للعلة مجهز الحكم والعلم هي الجارية للحكم في لغة والحكم هو المطلوب للعلم. هذا هو النوع الرابع أنواع الأدلّة الإجمالية الإجمالية اللي رحل دوسيات في أصول السق. الوادي الرابع اللي هي كتاب السنة إجماع أركان. لو متفق عليه. لقد في هناك سياره واحده تقريبا لانها سياره سياره سياره سياره سياره سياره سياره سياره سياره سياره يعني سياره سياره سياره سياره سياره سياره سياره سياره سياره سياره سياره